قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء قالوا سبحانك ما كان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 وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا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 واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا